clad uhan nada कि बं ला ويغذر لكم ذنوبكم ومن يبعي الله ورسوله فقد فاز نوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث للمضار وخيط الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشغط نور محتفاثها وكل مفتت بالعفة وكل بالعجل ضلالة وكل ضلالة فينا أما بعد عجبات الله فهذا انفسر شهر رمضان ولا نزلنا نفيأ من غدره أعداء ونتخفف في أيامه ولاياته مباركة وهذه نعمة منه بها علينا الموتى تبارك وتعالى وما أعظم من نعمته هذا الشخص العظيم الذي يقول عنه نبي مان صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول بيلة من رمضان صفلت الشياطين ومرضت الجن وغلق من أبواب النار فلم يفتح منها بابا وفتح الأبواب الجنة فلم يغلق منها بابا ونادى مهل دين يا ذاقي الطير أبواب ويا ذاقي الشرش الأقصير وإن ذاهم التقار من النار وذلك يفتح بينا فأحبارنا عليه الصلاة والسلام أن أبواب الجنة يفتح في هذا الشرش انشغلنا باسمه وعلى عشائه عن ذاك الجد وينجته في احداث ما لا يستك في بين من شعوره لعاده ودونه الاعصاد حجما ويشيدين الترهيب في العباده الاخوات ولن نتعاقد من فكر بنا تعالوا بنا الى رحبه تقوطها اداننا واخاونا التي تفتح ابوابها في هذا الشهر ووعدها العالمين فأول مشاهدة هذه الرحب الرحلة أيها المؤمنون عند أبواب جنة الجنة مزجة في المكبين وتخاطب إكراما لهم وهم سبسون إليها وفودا نكرمين وفودا نكرمين وسيق الذين اتقوا عرضهم إلى الجنة جمعا حتى لجاءها وفتحة أبوابها وقال لهم حزيتها سلام عليكم بذلك فأدخلوها خاطمين أبوابهم في آيه المصلي الكبير قال فيها صلى الله عليه وسلم انما بين السعيد والشر قد جدا وسيني رب ارفع ولا يمن عليه يوم ولا يمن عليه يوم وهو قضيه من الاحزان فيا له من مشهد عميق ابوى رب الجنه السلامه تفتح فراي هل ترى ويلق ويلم بشعفي من بين البلاد الكل فاذا فيا طح القلبك والبلاثة تنانيك سلام عليكم قدر فادخلوها طابلين فادخلوا الجنة وتمشي في قدميك بقدميك على عرضها فإذا بغرقها ليس كأرضنا تمشي على طراب والزرزران تمشي على أسف الحصفاء من الدول واليقوت فادخلوا في الجنة وإلى ثواؤها العين وإلى بيتها الطيبة روح روحاً وإذا ضورها وفسدتمها امام فهل تعلم قصر فهل تعلم او هل يحتاج اهل قلبه جنة الى من يدلهم الى بره كما قال جل وعلا والذين اتقوا في سبيل الله لمن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلبهم ويدخلهم الجنة عرفا ام قال جمهور المفسرين تعلقون بلو الدم في جنة كما تعلقون بلو الدنيا ثم من بنا قلتنا القصور أهلية بلوكنا من الطوب والكسنس والرهام الجواب لا بل هي كما قال عليه الصلاة والسلام لبنة من ذهب ولبنة من ففا وملاطها أي صين تذكرونها ربين الذهبات وماطها من المسك صفا طيب طيب, طيب وبناء الآخر جرؤة مجوثة عاروها سيسون نميلا وبناء الآخر غرؤة يرى باضرها من باطلها وباطلها من باطلها نستفضل من العلم المثيلة من تهلها أما طعامهم الجنة وشرطهم فهو ألف وأشهر, وأشهر من طعامنا وشعرنا ليس كم طاعمنا واجهة استجعي إلى منفاء طعام من طعام وهو يصفها سطعانا قال سبحانه وفاكرة مما يأترون ولكن طيب مما يجرم وفاكرة مما يتغيرون ولكن طيب مما يشتهون وقال جدوا على إننا نمتقين في ذلاب المعيون وفواكرة مما يشتهون كلوا واشربوا هني أم مما أنتم تعلمون إذا اشتهدت الفاتحة في الجنة فهد تظن أنك تكثلت شروباً لكي شروباً لكي تجمي التمر والقمار لا رضاً بل هي جمعاً جدوا على حقوفها ذانية أي خاطئة كمين وقال جدوا على وذانية عليهم غلالها وذنفلت حقوفها تفديداً فيكتر يرى أحبهم طير في السماء فيشتغيه لا يترج إلى عام سجده مجرد أن يشتغيه فإذا كنت يسبق بين الذين نار من شهد ولكن قيم مما يجدون وأما شراطهم وأما شراطهم فهدف عن الأفور والسلسبيل والتسمير والزنجبيل عينان من تجريان وعين عين من الضاقتان ويسبقه أنهار الجهة وإن تجريه أشبه في مثل الجنة يذة وعنى المتقون فيها أنهار من مال غير آس وأنهار من دبل لم يتغيق قعمه وأنهار من خمر ذدة ذدة بشارين وأنهار من عسح مصصفار فنقضى مع نشدة الجنة كل آتة تعرفها في الدنيا فما أغير لا سنين لا يتغيق واللبن لا يكذب ولا يخطئ والخمور لا تصدع رؤوس ولا تبصد العقول والعسل مفطم من الشوائب والكذاب وإذا, واذا اكل واذا بكى جنن وشيبوا فاين يذهب طعمهم وشرفهم لا تظن لا تظن يا عبد الله ان مااله يكون قطعا ولا شرفنا بل هو مثل يخرج رشح وعرق من اجسادهم وجوشاء من أكواه أما فيابها الجنة فليست كفيابنا ولو تصمع من أفضل أنواع المشاه قال جدو على هذه فيابها سوف فياب سندس قضر واستدر وحلو أسلجر من قضة وسقاض ربو شرب القضر وصفضر فيابها الجنة بحسن أدوانها فقال قضر ووسطها فيقين لنفسها فقال فيابوك. والسُمْدُسُ القطرين هو الاستبرق والسُمْدُسُ هو ما رأق منها الحرية والاستبرق هو ما رأق ما رأق منه ومعها الهد في الكشم تُحذّون من الثلين والمسازع تُحذّون من المسازع من تهجة والرؤى والمدال لسُمْدِه آثارين أيها الأحباء هد من جنة نعم نحن في هذه السنة نحب أن نتبع السجارة كافرة فالوالي لنا يرجع الغير وثير حتى يشتري سجارة سجارة من أهل فراثة ثم تعرض الغد يسوط السجارة للصامح أو تسوطه من الله إياكم أو تسوطه إلى الجوار والألقار نعيم الدنيا مشهور بالشغال ليس له صفاء وليس له غلاء أما نعيم النافعة فاستمع إلى هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذن جنة من خير فقال عليه الصلاة والسلام ان ذلك الله الجنة فلا تشاء أن تكفل على قرص من يطولة الأمراء قطير في الجنة لحيث شيء, شيء إلا كانت ثم جاء آخر فقال يا رسول الله هل في الجنة من الإبل فأجاده عليه الصلاة والسلام بجوادٍ يعمل جميع المرقوبات فقال إن ذلك الله الجنة يكون لذلك فيها مشتأ سنسل ولذلك عين رواه في الجنين وأما سمعوهم وطرقون فهم في روضة مخضرون ليس كأن الدنيا ومعاناتها الحرمة فمن سماعهم رناء نظور العين يغنين بأجنة الأصوات ومن سماعهم ان مريفة إذا هفت في الجنة هفت غصون الأشراع وحررت أوراقها فتسمع لها أو تسمع لها أصوات لم تسمع الحالة منها فإياك فإيا يا عبدالله أن تحرم هذا السماع بسماع بس العناء المحرم باعت الله لي ولكم في قرآن العظيم ونفعني الوقت بأفركم لك من الآيات الفيديو الفكين أقول من تسمعونه وأستغفر الله أعلم لي ولكم واستغفروه كلهم إنه هو الغطور الرحيم وتفضلوا الله فيكم وفضلوا عن عبائكم فإن تستمع المساكة من الجنة فلسل كنساك الدنيا ألم تسمح مور الله أعلم على ولو فيها أسوأ جنوب أخرى فيا لن انتهت أرمانك رب العليم إياك أن تبيع الحمعين غيرنا أحد الله لك رب بصرح عن السفور واحفظ فرجم عين التجور وقد قدم العجلة تمهر للتور قال ينظر على وسفجناهم بحور العين الاوراء الحوراء هي الشدات الجميله والرفا شديده سواد العين شديده بياضها والعينان واسعه العينين وقال سبحانه تبارك الخالق الرحمن لانهم لا يخوفون ترتان كان الحوريه كان الحوريه ان مورث في صفاته والمرجان في بشت وقال جل على من خيرات التساس خيرات الأولى تساس المجوه جمعاً واضحاً من الجمال التسي والجمال المعلمين أيها تحيبها ما رأيكم لو أن أمرة راكرة من التمرعين أطلت علينا في السماتنا ماذا يحدث في هذا القول استمع من الصاصف المصدوق صدق الله عليه وسلم وهو يصد هذا المشهد يقول لو يطلع الأمرة منه من المساسة جنة إلى الأرض لما لأثنى بينهما لها أي ما بين السماء والأرض أي ما بين السماء والأرض وما بين المشرك والمرض يعجب في إحتيها الطيب قاد ولا أضارقنا بينهما ليس الأنوار الأرض مجدنا ليس لشمس ما كان عند المركون ولا بصفها على رأسها أي ولا بصفها على رأسها خير من الدنيا ومات الله رواه بخافي وعن أهل رأي رأي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال برجل من أن أجنه زوجتان من الفرعين على تل وافلت سبرنا حدثا يرى محفصاتها من وراء تكه رواه بخاف لو بحفت في وجه زوجها لأضالت الجنة من نور نفسها إذن تطار رب البخاري والمصري عن أبي سعيد بن قدري ربنا الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يُبقى هذا الضوء كهيئة الكبش الجنة فيُلادي مُلادي يا أهل الجنة فيشكِفون في ويرضرون فيقولوا هل دعون هذا فيقولون أعم هذا الضوء وكلهم أضرآه ثم مُلادي ثم ينادى يا أهل النار فيشعجون ويضرون فيقولون هل سعجون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكله قد رآه فيذكت ثم يقال ورد أن أسنى قلوب فلا بوت ويا أهل النار قلوب فلا بوت ثم قرأ يوماً أسرح إذن قلوا اخذوا يا الله في عبدك ومع فيهم ويناد من ملادين يا أهل الجنة إن لكم أن تسعوا فلا تسعروا أبداً وإن لكم أن تشعروا فلا تهرموا أبداً وإن لكم أن تنعروا فلا تهدسوا أبداً كل هذا النعيم وكل هذا الضغط وكل ما مفيد. ولو يثني اي الحق الذي لا يعلمه ان احد ابدا الا وهو رؤيه رب تبارك وتعالى لان الله أتجل لهم نعاجة مع رحب الرحيم قال اشترك عليك من الذين أحسنوا الحسنى والسجادة ولا يردوا جوههم قدروا لذلك أولئك أصفى البرجة من كنتيها قردوا وقال سبحانه لهم ما نشاءون فيها ولدينا مزيد فالمسيط عباد الله إنه لقاؤهم بالحميد المجيز الذي هداه إلى عبادته لتوحيده كناهما ناموا من خيرا لرحمه وقضيه وكاريه والوحول والله من من ثورب عوية الله قال سيد العلا فلا أنه عن ربا يولئه للمحزنبون عن صحيح رضي الله عنهم عن الأبين الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل مجنة قال يقوله الله تفارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون فيقولون أن تفكر وجوهنا أن تضخينا الجنة وتلجنا من النار قال فيكشيص الحجار في ثم أورقوا شجن أحفا إليه من الضفاق إلى ربهم عسى ثم تلالا من إِلَّا بِالْمِنَا سَنْتُسْمَا وَزْجَادَةَ رواهنا اسمي إخوة الضمان أهل من زندتك في النعيم المخيم تعلموا وجوههم تعلموا في وجودهم قبرة النعيم شبابنا فلا برامة وسلطهم فلا سم وخلولهم فلا قول هذه هي الجنة ويعدكم عباد الله تتساءلون بعد هذا ما اطلقت إليها فأقولوا أبشروا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة قال كل أمتي يدخلون الجنة ولكن لم يتوقع صدق عليه وسلم عنها عندها دخل استثناء قوة وفقار إلا من أبا كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبا قيل يا رسول الله ومن يأبا قال من أطاعني أخذ الجنة ومن عصاريكم الأبا رواه الخاري أيها الأحبة يعلم اخي الفضيل انك لن من تدخل الجنه الا في الاسلام وفي الاسلام جنتها لا اله الا الله واسنان لسان شراء الاسلام فمن جاء يستقيم لاسنان فتح له ومن جاء بفساد لا اسنان فلا يغنم لنا نفسه قال تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي له من قرة عين جزاء بما كان يعملوه بسبب أعمال المصارحة بعد رحمة الله تعالى أخي الكريم هي أن تكون من من فيه من من قالتهم نحي ابنوا عن عرازي قال عمل عمل مصرار وقد من التقوى فرار ودنوب بعد الأرض والترار ثم تطع في دواعي الأدرار هيها تهيلا أنت ستران بذلك شرار تريد جنة وأنت تدام عن صلة الفجر تريد الجنة وأن تتأخر الخرام وتشاهد الخرام وتسمع الخرام ذنوبك يا عبدالبار وابكي على عيوبك وإن لازأ أن تفعل النعيم المخيم في الجنة بلدت ساعة بل تذكرون عن خلالة الدنيا والماركة في خير وأبهار أيها المتكسسون أيها عن صرار ألالي الأكواب منه معهر الذين ليقصد على أبناء المقيم وأين المانعون في الزكاة ألا يستعون القليل ليقوزوا بالرحي التكير وأين المحفرون في رمضان ألا يستعون ساعات قدرة ليتبتعون أو يمكروا انفسهم بذيب الأكف والشراف بعد قرار الهيام في يوم الحرب والصحام ولمن وصل عينه وبروينيه وأحسن قرمه وأحسن إلى جاره وأبشى السلام وصفة بالذيل والناس ميان وتقرر رئيس الله بالنوافذ وسلاك الأنواع قاعات فمتدع من هذا الشخص الكريم وقودا رئيسنا على في اعتقاعات واسمنا في الموضوع. لما حضرت أبا بريرة أبا بريرة رضي الله عنه الوباء بكى بكى, بكى بالزاد وعاقبتكم موت موت الله منها اما الى الجنه ولمن ادنى فإذا كان هذا حال صاحب رسول الله صلى عليه وسلم فكيف بهانيا فيجب علينا ان نجتهد ونسافر والله لو لم يكن في صدري اي سوى لبه النبر الى وجه الرحمن الرحيم لا تلا بنا دافعا ودافعا اننا نحمل واشتهاد ولكفى برؤية الرحمن الرحيم ما نعني الناس من, من الملحيات والمحرمات واتباع الشهوات عن أبي هريرة رضي الله عنها. قال قال عصر الضغطة عليه وسلم من قاق أدلج ومن أدلج برغم من منزل ألا إن سرعة الضغطة ألا إن رحمه الله تعالى في الممينة يا سعد الرحمن اشتر قنصة بل أنت غارية على الأسلام يا سعد الرحمن ليس يديدها في الأنف إلا يا سعد الرحمن أين المستشف فلقد حربت في أشياء يا سعد الرحمن من خاطر فالطبق المرد من مكانا يا سعد الرحمن دورة أنزلاء وجيبلكم من تلايه الدين ما كان اقرب من متفقد وتعال الذكر في الجسد الثاني لكنها حجبت بكلتاهذه ليصل عن انفق المتواين وتناولهم الدم الذي تشكو الى رب العلى بعينه الرحمن فتعبه يوم نعاد نعاد قد اجدا تشدراقه يوم النعاد الثاني فساقات رب وتعالى ان لا يهننا اللهم لا تجعلنا من الجنة اللهم لا تجعلنا منها اللهم لا تجعلنا منها اللهم من نسفك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم من نسفك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ولا يوفقنا من النار وما قرب إليها من اللهم امننا في اوطاننا اللهم امننا في اوطاننا واصلح لنا ذلنا ودار قومنا اللهم واجعل هذا البلد آمنا رقاء صفاء وسالما من الدمسيم اللهم اجعلنا في حفظك اللهم اجعلنا الزلازل ما ظهر منها وما بطن من وفي امان لا نشا اهانا محمد رحيم الله وقشور موسيقى توفير بأمس فمسأل الله تباعة وتعالى أن يغفر له ذنوبه وأن يجعله من أهل جنة الله ورفر له ورحمه وعلى أهله وعلى أهله بما ووسعه خلهه وصفه من المال والتجسي والكرس ونقه من الثلوب والقضايا كما ينقتل الأبد من الدنس الله أهده أهلاً أهلاً من أهلك ودار من خير من دارك المرضى الذين قبول منا ان ندعو اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف الشخي لا شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وبعد نومي يقرئ ابنائنا ناخذ ان نقتل ابنائنا على امتحان شهادات الثانويه الله رب العباد ان يوفقهم النجاح الله يوفق في امتحانات يوفق كغيارة العالمين الله يجعلهم فرة عين لآبادهم وأنصف هؤلاء الأبناء وأنصف كذلك و... وأنصفوا يدين أن يعيشوا قلوبهم بالله الضباق وتعالى ولا يعيشوا قلوبهم بهذا المتحان فما هو إذا طرحات من مراحل الدنيا فضروا ثم تزور ولا تنتهي الحياة عندها فليس كل مد من ينجح لم يوفق في حياته فالإمتحان الحقيقي والنجاح هو النجاح في الجواب عن أسلسة القرق فنسأل بارد بارد وكعالى أن يوفقنا وإنهم جميعاً بالجواب عن شباب الملكين في القرق فنسأل بارد بارد وكعالى مرة أخرى أن يوفقهم بما يحبه ويظهر في هذه الانتحانات وأن يكون مقرن في هذه الأمة ونسلطانكم والله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان الله الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قَدْ عَانَتِ الصَّلَاةُ قَدْ عَانَتِ الصَّلَاةُ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allah them on the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 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ رَصْلَكَ هُوَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ لَمْ يَنْنُونِ مَا جَنَّنَا الله أكبر